Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mimra Tلك آيات Kitab والذي أمر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 إِنَّ فِي ذَلِك لآيَات لقُوْم يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ مِن أَعْنَابِهِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْر صِنْوَانٍ يُسْتَكْبِرُونَ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم اِذَا قُمْنَا تُرَابًا أَيِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَمَا لَهُم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشع السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق واللَّبِينَ يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا إلا كباسِ كفّيه إلى الماء ليبلُ غفاه ليبلُ غفاه وماه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوع وكرها طوع وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والناس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 فسالت أودية بقدرها فاحتمال السيل زبد الرعبيا ومن ما يقودون عليه في النار بتيقاحيله أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأم الزبد فيذهب جفا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَاءُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنْذَلَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعْهُ لَفْتَدَوْبِهِ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْقَوَّةَ حيثا بي ومأواهم جهنم وبئس ملها اذ فمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر أولو الألباب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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ غَضَبٍ وَوَجَهُوا رُبَّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا دَار جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجههم وذريةهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ ربي قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قلوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله تقمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت قَدْ مِنْ قَبْلُ هَامَمَ لِتَأْنُ وَعَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحول قريباً أو تحول قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدع و إليه مأاب و كذلك أنزل حكمًا عربيًا ولئن تبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من اللهِ ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا, وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا إِلَّا الله لكل أجل كتاب وما إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّا نُرِي نكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ